وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الأحبة عنوان هذا اللقاء وهذه المحاضرة كما سمعتم قوادح في العقيدة وهمية هذا الموضوع تظهر عندما نعلم أن من هذه القوادح ما يخرج به الإنسان من الإسلام إلى الكفر وتظهر أهميته كذلك من شأن العقيدة في الإسلام لأن العقيدة هي الإسلام الإنسان المسلم بعقيدته وبدون هذه العقيدة قد يكون غير مسلم إذا أتى بناقض من نواقضها وقادح من قوادحها الموجبة للنقض فيكون من غير المسلمين ولهذا ينبغي أن نعتني بهذا الموضوع عناية تامة وأن نركز عليه تركيزا تاما حتى تسلم لنا عقيدتنا من هذه القوادح قبل الخوض وذكر هذه القوادح بقسميها نتكلم عن ملخص العقيدة الإسلامية ونحتاج إلى هذا التلخيص لنعلم به آبائنا وأمهاتنا ونساءنا ومن كان أميا يصعب عليه الحفظ ويصعب عليه الاستحضار فنلخص له هذه العقيدة الإسلامية السهلة أقول السهلة اليسيرة التي ليس فيها تعقيد وليس فيها شيء مما يصنعه أهل الباطل ومن الكلام الجميل الذي قاله أحد مشايخنا الكبار وهي كلمة لشيخنا محمد أمان الجامي رحمه الله وقالها غيره عندما ادعى الأشاعرة أن عقيدتهم هي عقيدة عامة المسلمين فقال والله إن العقيدة الاشعريه المبنيه على الفلسفه والمبنيه على النظريات الكلاميه العقليه الصرفه لا يفهمها المتعلمون فضلا عن عامه الناس لان وقعهم انفسهم في حيره حتى قال الفخر الرازي نهايه اقدام العقول عقال واخر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا إلى أن قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا إذا كان هذا في طحل ورأس من رؤوس أهل الكلام وصل إلى الحيرة بسبب هذه العقيدة الباطلة وكان يضرب به المثل في الذكاء وحدة الذكاء لكن وصل إلى هذه النتيجة وهي الحيرة والشك فقال ان شيخنا رحمه الله قال ان عقيده الاشاعره الذي يدعونها هي عقيده ما يفهمها اصلا حتى المتعلم ما يفهمها لما فيها من تناقض وتضارب وتضاد واختلاف لانها كما قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا وألفوا منظومات سموها إيش عقيده العوام وهي عقيده الاشاعره شفت وهي عقيده الاشاعره فلهذا نقول العقيده السلفيه عقيده اهل السنه والجماعه يسيره ليس فيها تعقيد خلاصتها ايها الاحبه هي الاخلاص لله سبحانه وتعالى والاستسلام له بالاسلام التام والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والشهاده له بالرسالة لاحظ والشهاده له بالرسالة وبكل ما أخبر عن ربه جل وعلا من ماذا من البعث أو من الإيمان باليوم الآخر حتى يدخل فيه كل ما جاء من أحكام اليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالجنة والنار يدخل فيه البعث من القبور يدخل فيه كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه وأخبرنا نبيه به من أمور المعاد ثم الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب الإيمان بالقدر ثم بعد ذلك الإيمان بأركان الإسلام أنها دعائمه التي قام عليها شهادة التوحيد وهي حق الله جل وعلا وتبين له ما هو حق الله سبحانه وتعالى وما هو قدمناه الإخلاص له سبحانه وتعالى ومعرفة ما لله عز وجل من حق في أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته ثم القسم الثاني من الشهادة الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك إيمان بأن الصلاة الركن الثاني والزكاة والصيام والحج ثم بعد ذلك تذكر له واجبات الاسلام واجبات الاسلام الجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف النهي عن المنكر وكل ما جاء به الشرع من الامر به فهو من واجبات التوحيد هذا الاختصار تفهمه الانسان الذي لا يستطيع الحفظ فهمه اياه ما الذي يجب عليك في هذا بكل يسر وسهوله أما هذه الفلسفات والتي يدعونها عقائد العوام هذه هي عقيدة الطوام لا بد أن تتنبه فالعقيدة الإسلامية ميسرة ولله الحمد والمن القوادح في العقيدة أولا الاعتقاد أيها الأحبة هو ما يعتقده الانسان ويدين به من خير وشر ومن صلاح وفساد هذه العقيدة تعريف العقيدة وأخذت من العقد عقد الشيء لأنك تعقد عليه في قلبك ولهذا سميت عقيدة فكل ما يعتقده الإنسان ويدين به من خير وصراح أو من خير وشر وفساد وصراح كل ذلك يسمع حتى لو اعتقد شيء ما عقيدة شر عقيدة فساد إذن هذا هو تعريف العقيدة القوادح في العقيدة معناها كل ما أوجب القدح فيها واعتلال هذا المعتقد وهي على قسمين قوادح نقديه تنقض أصل الدين يكفر بها الشخص اذا اتى بهذا القادح او وقع فيه القسم الثاني قوادح ليست ناقضه لا تنقض الاسلام ولكن تنقص من كماله وتمامه القسم الاول وهو القوادح النقديه التي تنقض الاسلام لابد ان نعرف ان هذه القوادح قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وقد تكون بالاعتقاد، وقد تكون بالشك. أربعة أقسام. قادح قولي، وقادح عملي، وقادح اعتقادي، وإن لم يتلفظ وإن لم يفعل، وقادح بالشك. نسأل الله أن يكون معنا متسع من الوقت. فالقادح الأول. وهو القادح القولي مما ينقض الإسلام سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وسب الدين أو سب الأنبياء أو سب شعائر الإسلام هذا القادح كفر إذا صدر من الشخص ما فيه لا عذر بجهل انتبه لا عذر بجهل ولا بغضب هذا كفر اذا وقع من الانسان ان سب الله او سب رسوله او سب الدين او شعائر الاسلام فهو كفر وهذا قادح ينقض الاسلام يخرجه عن دين الاسلام مباشر وهنا قد يقع لبعض طلبه العلم شيء من يعني اللبس فيظن ان هذا الامر يستثنى فيه الجهل ما فيها جهل ابدا ما في انسان يجهل اطلاقا الجهل المدفوع بهذا أن ان سب الله وسب الرسول وسب الدين وسب شعائر الاسلام ليست كفره اذا وقع وصدر بالإنسان فهذا كفرون ولهذا عندما يقول البعض هل يتصور أن يصدر مكفر ولا يكون إنسان لا يدخله الجهل نعم هذه الحالة لا يدخلها الجهل لا يدخلها الجهل تنبه وهذا ما أفت به كبار أئمتنا كبار أئمتنا الشيخ بن باز الشيخ العذيمين الشيخ ربيع الشيخ ناع عبيد هذه المسائل السبب سب الله وسب الرسول وسب الدين وشعائر الإسلام هذه كفر إذن هذا قادح قولي القادح الثاني وهو القادح العملي أن يدوس المصحف بقدمه مثال فهل نقول هذا جاهل لا يمكن إجرد أن نرى إنسان داس المصحف وهو عالم لأنه مصحف قد لا يدري أنه مصحف قد يظنه أوراق عادية ما رأى فيها قران كتابة القرآن فيه ما رأى ذلك فنقول إذا داسه عالما به أنه مصحف فهذا كفر كفرا عمليا كفر كفر عمل كذلك من الكفر العملي الذي يحدث بالفعل الذبح لغير الله أن يذبح متقربا لصاحب القبر متقرب للولي متقرب لشجرة لحجر هذا قادح عملي ينتقل به إلى الكفر ثم القدح بالاعتقاد قادح المعتقد ان يعتقد عقيده كفريه وان لم يصرح بها لكن هي في قلبه اعتقد ان لا بعث ولا حساب ولا عقاب وان ليس هناك جنه ولا نار اعتقد هذا فهذا كفر بماذا؟ كفر بالاعتقاد كفر بالاعتقاد كذلك من اعتقد أن الإسلام دين حق وانه من عند الله عز وجل لكن الآن لا يصلح أبدا وأن الاشتراكية أفضل منه في هذا الوقت المعاصر أو الديمقراطية آه فنقول هذا المعتقد معتقد إيش؟ كفري من اعتقده فقد كفر وإن اعتقد أن الإسلام من عند, الله من عند الله عز وجل وأنه دين حق لكنه لا يصلح الآن الذي يصلح الآن هو الديمقراطية أو الاشتراك هذه عقيدة كفرية هذه عقيدة كفرية بقي لنا القادح الرابع وهو الشك يحدث الكفر بالشك الله فلان ما يدري هل هناك بعث او لا شوف هل هناك حساب وعقاب يوم القيامة او لا هل هناك جنة او نار او لا نحن نصلي ونصوم اذا قد في حساب وعقاب نجينا ما في حساب وعقاب نحن ماشيين في درب السلامه هذا الشك كفر. إذا شك بهذه الأمور التي هي مسلمات في المعتقد الإسلامي وثوابت قطعية فإنه يكفر بهذا الشك هو لم يقطع أن الجنة غير موجودة لكن شاك أنا ما أدري يمكنها موجودة يمكن غير موجودة يمكن يكون حساب ويمكن لا يكون حساب يمكن يكون يوم بعث يمكن لا يكون فلا تصدق من يقول هذا ما كفر لا يا اخي هو يقول ما ادري هذا كفر إذن من هنا يتلخص لدينا ان الكفر لا يحصر بالجحود انتبه الجحود من انواع الكفر وقد يحدث لبسه عند بعض طلبة العلم عندما يسمع أن من بعض عبارات اهل العلم أن كل كفر مرده إلى الجحود هذا قال كل كفر لكن لم يحصر الكفر انتبه لما يقول لا كفر إلا بجحود شيء وعندما يقول أن كل كفر مرده الى الجحود شيء آخر لأن لو قال كل كفر مرده الى الجحود معنا نوع أنواع الكفر جعل الكفر انواع لكنه قال اذا فتشنا في كل نوع من انواع هذا الكفر او من انواع الكفريات سنجد ان مردها الى الجحود فهل محل عند بعض اهل العلم نقول هذا لكن غير صحيح وفرق إذا اذا قال ان لا كفر الا بالجحود هذا غير صحيح وكما رايتم بضرب الامثله انه قد يقع منه الكفر دون ان يجحد فالذي يسب الله ويسب الرسول ثم قال انا والله كنت غضبان انا جاهل بالحكم وما جحد لكن ذات الفعل كفر يستتاب الا يقتل يستتاب وإلا يقتل كذلك دوس المصحف قال أنا ما أستحل دوس المصحف لكن تأدوس والعياذ بالله نقول له هذا الفعل كفر كذلك من أنواع الكفر العملي الطواف على القبور متقربا لصاحب القبر متقرب لصاحب القبر فهذا كفر عملي لكن إذا طاف حول القبر وهو يريد التقرب إلى الله واعتقد أن الطواف يجوز في غير الكعبة فنقول هنا إيش بدعة هو طاف لله لكن فعل العبادة في غير مكانها وبدعة شديدة عرضت والبعض قد يخلط فيحكم مطلقا على كل من طاف بانه كافر لكن مشايخنا حفظ الله احيا ورحم الله الاموات منهم يقولون ان الغالب انتبه لحكم الغالب ترى مساله فقهية دقيقه ان الغالب على من يطوف حول القبور انما يتقرب لمن لاصحاب القبر فإذا سمعت عالما يحكم على من طاف حول القبور بانه كفر لا تنتقل لا تقول لماذا لم تفصل لأنه حكم به بالغالب حكم بالغالب وقد يقول لك إن التفصيل التفصيل قد نجريه عند الحكم على المعين تعال هذا الذي تفعله تطوب حول قبر ماذا تريد به أنا أطوف لهذا اللي... أنت وقعت في شرك وبهذا تكفر فقال أنا أطوف وتقرب إلى الله وهذه بقعة مباركة نقول له هذه بدعة ضلاله انتبه الطواف لله لا يكون إلا حول الكعبة لا يكون إلا حول الكعبة إذن نحن لا ننكر على من قال من اهل العلم هو أطلق بأن من طاف حول القبر فإنه كافر لأنه حكم بالغالب والأحكام بالغالب جرت عليها الشريعة جرت عليها الشريعة وتبقى الاستثناءات هذه لا اعتبار لها إلا كما ذكرت لكم في مثال عندما نريد تنزيل الأحكام على المعينين القادح القسم الثاني منها وهي التي تنقص من الاسلام والايمان وهي المعاصي المعاصي انبغي الا نستهين بها وعندما يقول العلماء انها من قوادح العقيده ليس معناه انها تنقض العقيده برمتها لا لكنها تنقص من كمال الاعتقاد ولهذا هي من القسمين وأهل العدل يفرقون لكن أهل الباطل وسلفهم الخوارج يأتون إلى جناب المعاصي فيبالغون حتى يجعلونها كأنها كفر هناك من المعاصي ما قد يكون كفرا وائت فميدان لما يكون كبر من المعصيه وتعرفون كلام اهل العلم وقد ذكر ذلك ابن القيم في غير ما كتاب ان المعاصي بريد الكفر لانها توصل الانسان الى الكفر لكن من المعاصي التي تكون كفرا البدع الكفريه البدع الكفريه تخرج صاحبها والبدعه اشد المعاصي لهذا ينبغي ان نقول ان اعظم المعاصي هي البدع لان منها ما يكون كفر منها ما يكون كفر ألم ترى ان بدعه خلق القران من قال ان كلام الله عز وجل مخلوق اليست كفريه بدعه كفريه من اعتقد عقيده وحده الوجود او الحلول والاتحاد هذه عقيده بدعية كفرية لم يكن عليها المسلمون وجاءت بعد السلف الصالح وهي محدثة كفرية إذن القسم الثاني وهو ما ينقص العقيدة وينقص من كمالها يكون كذلك منه ما هو كفر لأن إذا جئنا إلى أصل المعاصي ونظرنا فيها فنجد ان أعظم المعاصي هي البدع هي البدع ولهذا قال سلفنا رحمهم الله وجاء عن أكثر واحد من السلف إن عصاة أهل السنة أفضل عند الله من عبادي أهل البدع شف يأتي شخص يقول لمشايخ وطلاب علم انتقدوا وبينوا ضلاله وبينوا خطأ اين جهودكم انتم فلان له عشرات السنين يدرس ويعلم و و و اين جهودكم ماذا فعلتم والله لو رد طالب علم مبتدي والحق معه ولو كان هذا عابد في الليل والنهار قوام صوام وهو على بدعه لقدم هذا الذي اتى بالحق وهو مبتدئ على هذا المبتدع ولو قضى الدهر كله فيما يسمونه جهود لكن أين الفقه لسبيل السلف الصالح أين التدبر في سيرة سلفنا في حماية الدين وتقعد في كل فتنة وفي كل مصيبة قواعد جديدة مع ما سبق من قواعد الباطل في الفتن السابقة إذن القسم الثاني من القوادح ما ينقص الـ الـ الإيمان والعقيدة وكمال العقيدة على قسمه منه ما يكون ليس بكفر ومنه ما يكون كفر مما لا يكون كفر مثل وشرب الخمر إذا فعل ذلك وهو غير مستحل له قرب المعصية فإنه عاصي ناقص الإيمان ناقص الإيمان وإن استحل انتقل إلى الكفر انتقل إلى الكفر وهنا نستفيد من تعريف اهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص أن له كمان أن له كمان وله أصول وله فروع ولهذا عندما غلت الحدادية الآن وخبطوا وأنكروا على أئمة الإسلام الذين بينوا أن الإيمان فيه ما هو كمال وفيه ما هو دون الكمال بين مشايخنا وعلماءنا النصوص المتضافرة المتواترة عن أئمة الإسلام في هذا الكلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وسبعون شعبة أدنى قولها أدنى معنى في شيء أعلى أعلى شهادة لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق ثم المعاصي هذه لا شك أنها على اقسام منها ما هو كبائر ومنها ما هو دون الكبائر وتتفاوت المعاصي ب حرمة المكان والزمان كما يقول العلماء فالمتجاثر على المعصية في الأماكن المقدسة جمهور العلماء على أن جرأته أعظم وأكبر وكذلك في الأشهر المفضلة يرى خلاف هل تضاعف هذه المعاصي إذا عصى في مكان فاضل أما مكة فقد ثبت في ذلك دليل وهو قول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذابنا قال إن الله عز وجل لم يعاقب على الهم الهم ومن يرد الإرادة في فعل السوء إلا في مكة إلا في مكة لحرمتها وعظمة منزلتها من الله سبحانه وتعالى طيب غيرها من الاماكن المقدسه هل ذلك الجمهور على ان الاثم في الاماكن المقدسه مكه المدينه ها بيت المقدس ان الحرمه فيها مضاعفه لحرمه المكان الجمهور على ذلك و كذلك بالنسبه للازمنه من يعصي الله عز وجل في رمضان وفي الاشهر الحرم هل معصيته تكون كمعصيه من عصى الله في الايام العاديه والأشهر العاديه الجمهور يقولون لا لانه انتهك اصل الحرمه وزاد عليها حرمه المكان او حرمه الزمان هذه جراه هذه جرئه عظيمه ولهذا كما قلنا ان المعاصي ايها الاحبه لا نقلل من شانها ولا نفعل كما فعل الخوارج فا فاخرجوا اهل الكبائر من الاسلام ولا فعل المعتدله الذين اجروهم في الدنيا حكم المسلمين وفي الاخره جعلوهم منزلة بين المنزلتين أبدا نحن نقول هذا مؤمن ناقص الإيمان ناقص بسبب معصيته وعمره في الآخرة إلى الله وأضرب لكم مثال في مبالغة هؤلاء في أمر المعصية كنا في السعوديه في أحد المساجد وجاء أحد دعاة هؤلاء الذين يركزون فقط على المعاصي وليتهم استلموا اكبر معصية وهي الشرك بالله لا يدندلون على المعاصي التي هي دون الشرك ويبالغون فيها حتى يجعلوها كفرا كنا جلوس بعد الصلاة سلمنا له هذا الرجل يتكلم وهو من الدعاه المشهورين قال آدم عصى آدم عصى وإبليس عصى ولا فرق بين المعصيتين إلا أن آدم تاب وابليس لم يتب كلام صديق كلام صديق آدم عصى ها وإبليس عصى ولا فرق بين المعصيتين شو سبحان الله كلام فيه ها قال ولا فرق بين المعصيتين إلا أن آدم تاب وابنيس لم يتب أنا لم تحمل وهو شيخ مهاب وأنا في مسجده قلت له يا شيخ هذا كلام غير صحيح قال كيف قلت له آدم معصيته ليست معصية كفر وإبليس معصيته معصية كفر لابد أن نعرف الله عز وجل قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما معصية آدم معصية نسيان ومعصية إبليس قال إلا إبليس أبا والتكبر وكان من الكافرين كيف تقول آدم عصى وإبليس عصى ولا فرق بين المعصيتين إلا أن آدم تاب انتبه إذا لم تتب من معصيتك فأنت مثل إبليس هكذا يقرر إذا لم تتب من معصيتك فأنت مثل إبليس إبليس كافر إبليس كافر ومعنى داعيه سوء يقول لا لا يا جماعه ابليس ما كفرش الله الله الله الله كيف ابليس ما كفر شيء طيب كيف والله يقول الا ابليس ابا واستكبر وكان كافرين كيف قال ده يقول ربي انظرني يقسم بالله هذا المسكين ما قرأ القران وصيروه داعيه للناس الداعية الاسلامي قال انا شفت ربنا في ربعه شاف الله في فين في في رابعه العدويه عرفتوا رابعه العدويه وين مسجد رابعه في مصر لا ميدان التحرير غير ميدان التحرير هذاك تجمع المخالفين للإخوان لا رااه في رابعه هو مع الاخوان يعني رايت را اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحاصل ان هؤلاء الان يصدرو يصدرون للناس كدعاة الى الله وواجب على دعاة الحق ان يفضحوا هؤلاء يا اخوان سيره السلف ومن سار على نهجهم يسيرون تقرير للحق وبيان للباطل نفي واثبات تقرير ودفع ما تمشي الدعوه الا بهذا ولا تحفظ الدعوه الا بهذا نحافظ على دعوتنا نحافظ على دعوتنا اذا لا بد ان يكون المحافظه على الدعوه بحفظ اصولها وثوابتها وقواعدها لا بحفظ الاشخاص لا بحفظ الاشخاص الاشخاص يذهبون يموتون يزلون يثبتون استنوا بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه يا اخي الشيخ الفلاني بين ما عند فلان يا اخي انتم تريدون تسقطون الناس انتم من بقيتم لنا لا يا اخي ما نريد نسقط الناس نحن نريد ان نصرح الناس فليستقم على السنه وهو على رؤوسنا ما نريد نسقط أحد ايش البديل يا اخي احنا ما ألزمنا بالبديل احنا ألزمنا بتصحيح الخط تصحيح المسار عرف؟ علماء الامه متوافرون والحمد لله قضيه ايش البديل هذه قضيه اخوانيه لازم تفهمونها مخرجه على اصول وقواعد الاخوان المسلمين الاغاني حرام البديل الاناشيد عرف الربح حرام البديل قالوا الفوائد البنكيه الهامش الربحي عرف كل شيء حتى قالوا اذا حرمت على أناس شيء فلا بد ان توجد لهم بديلا اصلا هذا الكلام خطا انا لم احرم التحليل والتحريم حق لله عز وجل ليس لأحد والنبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى كل ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بتحريم الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا إذا لما تقول إذا حرمت فلا بد أن توجد بديلا وإذا تكلمت في داعية فأوجد لنا بديلا غيره هذا لا يمشي على قواعد السلف ولا يتماشى مع منهج السلف الصالح ابدا هذا من افرازات ورواسب الإخوان المسلمين واضح؟ فلا بد أن نفهم، لابد أن نفهم هذه الأمور حتى لا تختلط علينا. شيخ ربيع حفظه الله، شيخ عبيد، شيخنا مقبل رحمه الله. ردوا على اهل الباطل ماذا كان يقول اهل الباطل هذا ولا لم يبقوا لنا احدا صح ولا لا من تركتم من تركتم لنا الله تركنا لكم العافية الحمد لله تركنا لكم السنة تركنا لكم الطهر تركنا لكم سلامة الدين ومن استقام من يستطيع أن يقدح فيه؟ الذي يستقيم على السنة من يستطيع ان يقدح فيه ولهذا ذكر كم باغي على ذا ها ايش باقي كم ها اذكر مثال ذكره الذهبي رحمه الله في السير ان يوسف بن اصبط رحمه الله ذكر في مجلسه وكيع وكيع ابن جراح الرؤاسي هذا من رجال الجماعة الإمام الحجه الثبت فقال يوسف هذا يشبه شيخه الحسن بن حي فقام أحد الحقال أما تخشى أن تكون هذه غيبة أما تخشى أن تكون هذه غيبة قال لماذا يا أحمق أنا أنفع لهؤلاء ممن يطريهم ويمدحهم أنا أمنع الناس من أن يقتدوا في أخطائهم فيحملوا أوزارهم وأوزار من تبعهم والذي يمدح هؤلاء ايش يصرع؟ يريد أن يتحمل هذا المسكين هذه الأوزار يوم القيام فمن الانفع من الأنفع الأنفع هذا الناصح المبين لكن أصبحنا وهذه مصيبتنا كل ما رد طلاب العلم والمشايخ قالوا هؤلاء يريدون الإسقاط آه فهمناكم تريدون أن تسقطوا لماذا لم تناقش ما أخذوه من ملحوظات وأخطاء هل العلماء قالوا هذه ليست أخطاء أم هي أخطاء طيب أنت جيت بالأخطاء طيب أنت عندك وعندك وعندك طيب خليني أنا عندي ما عندي عندي من الباطل والبلاوي ما عندي ارمي فلان حيث ما تشاء لكن الذي أتى به هل هو حق او لا. هنا مربط الفرس صفحنا الآن طريقتنا في التعامل في حماية الدين اذا جاء شخص يقول لك يا اخي الكريم انت اخطأت او يا اخوة فلان قد تكلم في كذا وكذا وهو مخطئ انبرى لك طلابه ايش يعملون هذا الذي تكلم في شيخنا عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا طيب عنده كذا يلا ان شاء الله يرجع ويتوب خلينا من هذا اخطاء شيخك وين راحت اذا المعالجه السلفيه ليست هكذا المعالجه السلفيه ان ننظر لمن اتى بالخطا وننظر في الخطا هل هو خطا او لا ما نطلع انا عندنا بعض الاخوه الشباب طلاب العلم مثلا كتب رسالة أو كتب موضوع أو تكلم كلمة فجاء أخوه يقول له أخي الحبيب وقع لك في الكتاب الفلانية كذا أو في كلمتك خطأ قال وانت ذيك اليوم تكلمت وفعلت وسويت وعملت هل هذا منهج انا ما هو منهج ما هو منهج يدل على فساد النية يعني أنا لم تتبين لي خطأي حتى بينت أنا خطأك في السعوديه يقولون مثل مضحك انا اجيب لكم اياه بالعاميه يقولون بشكلي وبقطع لك معناها عندنا بالله من يسكت عني وبسكت عنك واضح ونسميه حمايه الدعوه وحفظ الدعوه فهمتم المقصد اذا بارك الله فيكم المساله ليست هكذا المساله انك تنظر لمن نقل اليك الخطا بغض النظر عدو صديق حبيب قريب بعيد انظر لما اتى به هل هو صواب او لا ان كان صواب فلزاما ان تعود لا تكابر لا تكابر لانك كل ما تكبرت كنت كمن كان على رأس جبل يرى الناس صغارا ويروه صغيرا شفت المتكبر هكذا يرى الناس صغار ويرونه كذلك مثل ما يراه صغير واضح المصيبة الآن يا إخوتاه يا أحبتنا إن حفظ الدين كلامنا في القوادح لحفظ الدين لحفظ الدين من الأشياء التي أصبحت الآن تشوه منهج النقد العلمي الشرعي الصحيح أن يكون النقد انتقاما وتشفيا ليس ابتداء للنصح والتوجيه والتسديد فلهذا لابد أن نبين هذا الأمر حتى إذا جاك من ينصح لك لا تقول له وأنت عندك وأنت عندك قل له جزاك الله خير أنا أنظر في كلامي وأتأمل فيه وإذا تبين لك على الفور أنه خطأ قل استغفر الله وتبعنا قلت هذا والله يا أخي سبحان الله زلت لسان وسبق وإن شاء الله أبينه وأتراجع عنه ما ضرك بالعكس هذا يرفعك عند الله بإذن الله لكن ناتي لبعض الناس نقول له يا يا فلان وقع من كذا وكذا وكذا يقول هكذا اسكت الناس بينسوها ما حد بينتبه لها طيب أنت بينك وبين الله كيف ما الذي يبريك عند رب العالمين؟ ما الذي يسلمك أمام الله؟ الناس نسيوها تقول خلاص ما يصلح هناك ملكان يكتبان تستأتي في صحيفه أعمالك إذا لم تتراجع عنها فلهذا أيها الأحبة الأمر ينبغي أن نتنبه تنبه لهذه الأمور في بيان ال الخطأ وقبول الـ الـ الـ الـ الـ الناطح من من جاء به والا تكون طريقتنا معه ماذا سكت عني وإلا بروح انبش عليك أردت بأسلط عليك من لا قبل لك بهم هذا خطأ نسأل الله بمنه وكرمه وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لمختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير إذا جاء وقت الأذان ننبهون أين أذان أبداً بعد الأذان نجيب عن الأسئلة إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قال إذا طلب المسلم من أخ من أخ شيئا يسيرا الذي لا يضره وهو محتاج جدا إلى هذا فلم يستجب المسؤول هل يقال فيه أنه خذله أو أنه مخذل أم يقال أنه يدخل في قول تعالى منع ماعون هذه المسألة ما لها علاقة خذله وخذله يعني رد طلبه والإنسان الله أعلم بحاجته قد تكون أنت في ظنك أنه هو في غنى عن هذا وهو في غير غنى وقد تظن أنه غير محتاج وهو محتاج لكن يستحب للمسلم أن يعين أخاه وأن يساعد أخاه وأن يقصر قدر ما يستطيع فان امتنع فلعل له عذر ويعني نتجاوز عن هذا ونقول له, له عذر وكذا أما نقول أنه مخذل وأنه كذا وأنه لا وما على المحسنين من سبيل إن شاء أعطاك وإن شاء لم يعطيك ان أعطاك فقد فعل برا ومعروفا واستحب له ذلك وهو مأجور وإن ترك فقد ذهد في خير فقد زهد في خير يقول قلت إن المعتزل في الدنيا يجعلون صاحب الكبيره في حكم أهل الإسلام وفي الآخرة منزله بين منزل العدله سبق لسان نعم أحسنت والصواب نعم في الدنيا منزل بين المنزلتين لكن يعاملونه في الظاهر معاملة المسلم هذا هو المراد يعاملونه في الظاهر وجزاك الله خير على تصويبك هذا وهو في محله سأل الله نبارك فيك فهم يقولون أنه ليس من أهل النار وله من أهل الجنة وأما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار هذا كلامهم فارقوا الخوارج أن الخوارج يحكمون عليه من الدنيا أنه من أهل النار وأنه كافر أما هم فيقولون في أهل الكبائر في الدنيا لا نحكم عليه لا بيوفر ولا هو منزل بين المنزلتين لكن يعاملونه معاملة المسلم في الاعمال الظاهره وفي الاخره يجعلونهم خالد مخلد في النار يفترقون عن الخوارج ان الخوارج حكموا عليه في الدنيا انه كافر وخلاص في الاخره امره معروف اما هؤلاء قالوا لا نحكم له لا بجنه ولا بنار في الدنيا هو عند المنزل بين المنزلتين ولكننا نعامله في الاعمال الظاهره معامله المسلمين فالفرق بينهم هم اتفقوا في المعدل الاخروي كلهم يقولون في الاخره في النار انما المفارقه في الدنيا المعتزله يعاملونه في الدنيا معامله المسلم ويقولون لا, نج لا, لا نحكم عليه بالنار ولا بجنه في بين المنزلتين واما في الاخره فهم يتفقون مع الخوارج وفي الدنيا كما ذكرت لكم الفرق بينهم انهم يعاملونه معامله المسلم المعتزله والخوارج لا يحكمون عليه لأنه كافر فجزاك الله خير على هذا التنبيه والتصويب ولا حرمنا الله من إخواننا أسأل الله ان يبارك فيهم جميعا يقول شيخنا حفظكم الله نقول واياكم هل من ممكن أن نقول عند الكلام على المبتدع أن البديل موجود وهو قول الله تعالى وإذا تولى يستبدل القوم من غيركم ثم لا يكون من ذلك نحن على يقين أن من ترك شيئا لله يبدو الله خيرا منه لكن نحن نريد أن نبطل أساس هذا التقعيد الالزام بوجود البديل هذا من أصله غير صحيح ونحن على يقين وعلى ثبات أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه من ترك شيخا مبتدعا أو شيخا ضالا سيعوضه الله سبحانه وتعالى بمشايخ سنة وبأهل علم اهل السنة نعم يقول جزاك الله خيرا تأييد لكلامك نقول وإياكم تأييد لكلامك جاء في الحديث الصحيح من الكبائر أن يقال للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك صححه الألباني جزاك الله خير نعم هذا يعني مطابق تماما الذي تأتي تنصحه وتقول له قل كذلك أنت عليك كذا وعندك كذا وعندك كذا أذكر بهذه المناسبة أرسل لي أخ رسالة بالوات يقول قد اكثروا عليك وأخرجوا اخرجوا اخرجوا وأخرجوا, وأخرجوا, وأخرجوا, وأخرجوا فقلت له يا أخي ما اخرجوه علي وقد أصابوا به وكان الصواب معهم فأنا ثائب منه وراجع عنه وأستغفر الله عز وجل منه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا عني وما لم يصيبوا فيه فنسأل الله أن يهديهم وأن يكفينا والمسلمين شر المتعنفين وشر الخائضين الذين إنما يتقصدون للنكاية وللانتقام ما هو للنصر على الاستقامة ثم انظر هم يطلبون من طلاب العلم اشياء نحن نقول ليس من اللازم ثم يعاملونك انت بخلاف ما هم يدعون على كل حال هكذا ميزان من خالف السنة يكيد بمكيالين ويحيف ويظلم وسبحان الله يطيش ويقع في الكذب ويسرق طريق الكذبة وطريق المنحرفين ليشفي غليله ممن خالفه هل يجتمع حب وبغض في المبتدع وهل هي مسألة خلافية شوف هذه المسألة ذكرها البعض تشغيبا على أهل السنة ويريدون أن هذا خلاف عقدي هذا باطل مسألة أن المبتدع يحب بقدر ما عنده من خير من الإسلام ويبغض بقدر ما عنده هذه الموازنة عندما نجد سيرة السلف الصالح في معاملة أهل البدع لا يرققون ابدا من أمر أهل البدع ولا يذكرون هذا لما جاء ابن ابي رواد جاء بجنازته وهو من رواة الحديث ووضع ليصلى عليه قام سفيان الثوري يشق صفوف شقا قالوا له يا بسعي قال حتى يعلم انه مات على بدعه ما كفى انه لم يصلي وجلس او انه يخرج من الخفاء حتى لا يعلم به احد شق الصفوف يشقها شق وخرج من امام الجنازه قالوا كان يسعك غير هذا قال لا حتى يعلم انه مات على بدعه ما فيه اسلام يا أخي بقدر ما تحبه من مما عنده من الإسلام صلي عليه. لو ظهرت لنا بدعه أخرى وهي النسبية، إذا كان الشخص عنده 25% وعشرين في من السنة فهو مقبول لأن عنده الربع. وإذا كان عنده كذا كذا نسبة سبعين في من هذا؟ هذا خريج كلية محاسبة حسابات رياضيات. يسموها كلية اقتصاد والله قسم محاسبة ما هو خريج شريعة هذا أعرض هذا الكلام الآن يقرر طلاب العلم ويقعد ويؤصل إذا كان عنده نسبة كذا 25% فهو سني ها ميزان العدل يسموه فأنت هذا فتحناه ولا لا كم باقي على لقامه فإن شاء الله تكون مثلًا تضحت أهل السنة لا يرققون هذه الأمور الآن تحيا وتنبش نما أرادوا بهذا الكلام إذا وجدته يريدون به حفظك الله أن الأهل البدع ليسوا سوا كما أن الكفر تفاوت فمن البدع ما هو بدعة كفرية ومنه ما ليس كفر هذا للأحكام الفقهية ليس في المعامله العملية الآن يأتي مثل هذا الكلام للمعاملات العملية للترقيق من أمر أهل البدع والتهوين من مخالطتهم ومن مجالستهم ها إيش عنده أرى بجيب ميزان أخي أدرس على فلان أشعر لحظة لحظة ياتي الميزان كم 25% عنده والله 30% عنده 25% إذن خلاص روح أدرس المكيال. لسنة قالوا لا يجالس أهل البدع ولا يحضر لهم ولا يكرمون ولا يقدمون ويحقر من شأنهم وأنت تأتينا بهذه الموازين وبهذه القواعد ما حكم سماع محاضرات الراشد منحرف لا تسمع له ما سبب زيغ الرجل أو زيغ العالم هذا يبغى له كلام كثير اسباب كثيرة ويقول للعلم العلم إن في قول الله عز وجل فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم إن الانحراف الانحراف يكون بأفعال القلوب ويذكرون كذلك بمعاصي الخلوات واضح لها أسباب كثيرة نسأل الله سبحانه وتعالى السلام منها وأن يجنبنا وإياكم ذلك اي نعم جزاك الله خير هذه افاده من الشيخ علي حفظه الله وهي تعبدنا جزاه الله خير وهذا من قول الله عز وجل سنشد اعبدك باخيك يقول قال شيخ الاسلام انه يحب بقدر ما فيه من الخير ويبغض بقدر ما فيه من الشر قال الشيخ ربيع هذا الكلام قاله شيخ الاسلام ردا على غلو الخوارج ولهذا قلنا ان هذا الكلام اذا وجدته لأهل العلم وأنا أذكر قديما بفتنة ابي الحسن أن هذه المسألة أن لشيخنا ربيع توجيه أن هذه للأحكام الفقهية وليس في أصل معاملة المبتدع ليس في أصل معاملة المبتدع معاملة المبتدع متفقون على أنه ماذا لا يجالس ولا يطلب منه العلم ولا يحضر له ولا يقدم ولا ولا ولا ويهون من حاله وأمره هم ياتون بهذه القواعد يا اخي الموازنه عنده خير اذا احضر له بقدر الخير وحبه عليك ان تحبه بقدر ما عنده من الخير حتى يكون عندك شيء من التعاطف له وشيء فانظر الى الفرق شيخ الاسلام اتى بمثل هذا الكلام فيما في كبح الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي يكفرون اهل المعاصي وهم يندلوا على أهل البدع اهل البدع جنس من المعاصي واضح فجزاك الله خير شيخ علي ونقل كلام الشيخ ربيع في هذا مفيد ما ونسال الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ويجنبنا وإياكم كل شر وأن ينفعنا بما سمعنا وأسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجزي يا إخواننا جميعا الذين حضروا وأن يبارك في أعمالهم وأعمالهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين